بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكساب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤثون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعفب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ غُلْبًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 فتبست مراحك من قولها و قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك و قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأبخلي برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأسيني بسلطان مبين فما كث غير بعيدين فقَالَ أَحْصُوا بِمَا لَمْ تُحْصُوا بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِئِ بِنَبَأٍ يَقِيهِ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَتَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمًا يَسْجُدُونَ لِالشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وافتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَأْبَى عُثُومٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الْمَدُونَ لِبَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 ما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أدكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حتبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قواريب قال إنه صرح مبرد من قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى زمود أقاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تتغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اصطيرنا بك وبمن معك قال صائركم عند الله بل أنتم قوم تهتنون وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيهنه وأهله ثم لنقولن للولي ثم لنقولن للولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعرون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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحسة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُذَرِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمْهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْ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 أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجثا أيله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ الْبَأْسَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ تَذَكَّرُونَ أمن يهديكم في ظلمات البرع والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة أإله مع الله تعالى الله عما يسركه. بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمِنْ رِزْقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل فِي في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يذكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما تعلنون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 إِنَّ رَبَّكَ قَضَى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْهُدَى مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمًّا مُّعَاعًا إِذًا وَلَوْ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 بَتَمَّ مِنَ الأَرْضِ تَكَلَّمَهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لِيُقِينُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ صَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُؤْذَعُونَ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 صُنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَسْقَى كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْلَمُونَ مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعِيٍّ وَمَأْذِنٍ آمِنُونَ وَمَا جَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ فَكُبْتُ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا وَلَّفَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُؤْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُنَّهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ